وإن كنتم رضاؤوا على سفر أوجا أحد منكم من الغائط أو لمست من ساء أو لمست من ساء فلم تجدوا ما فتتمم فتتمم صعيدا قيما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 إذ قلتم سمعنا وأطعنا واستق الله إن الله عليم بلا تسود يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقص و لا يجرم أنكم ولا يجرم أنكم شناء قوم على تعدلوا. أعدلوه وأقرب للتقواه، فوأقرب للتقواه، واتقوا الله إن الله قدير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم نعاسرة وأجر عظيم.